لا تحسبي يماه إني نساتك يوم والله يا يماه أنت في قلبي دوم أنت في أمني يماه عينك تجيها النار ما اهتني في النوم أخواني يا يماهم شردوا محروم فرحة يماهم ما اهتني بالنوم الله يا يماهم حكوانا مهوم كاتمهم يماهم كتم في صدره هموم كيف الضحك يا حلا وش حال الهم اليوم حب الحياه نسيو ان الحياه ما وين صار المظلوم روابي قالوا على اللهم والله ما رت وحلتني بالنوف حتى تموت كل عمر كانت ليل سلام يوم ان شاء الله في الجنه في الحياه الد alqa ki ya yuma ya min dikratik